وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ مِحْنَةٍ فَقُمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ قَائِفَةَ فَالْتَقُمْ قَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ, من وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ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 فإذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمئنتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس